إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا والله يعلم إنك لرسوله حقا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم من القتل والأسر وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم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 أنا يؤفكون وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النظارة والنعيم وان يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسنده لا يفهمون شيئا ولا يعونه يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن هم العدو حقا فاحبرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدا لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجل إبراهيمه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم بكم اعطفوا رؤوسهم استهزاء وسخريه ورايتهم يعرضون عما امروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والاذعان له ثوان ان عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَسَوِي طَلَبُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِمْ وَعَدَمُ طَلَبِكَ الْمَغْفِرَةَ لَهُمْ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُوَفِّقُ القوم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 هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى يتفرقوا عنه ولله وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض يرزقها من يشاء من عباده ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقول رأسهم عبد الله بن أبيل لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز وهم أنا وقومي منها الأدل وهم محمد وأصحابه ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين وليست لعبد الله بي أبي وأصحابه ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وأمرهم بالإنفاق في سبيله فقال يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون يا ايها الذين امنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فاولئك هم الخاسرون حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين. وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول لربه رب هل لا أخرتني إلى مدة يسيرة فأتصدق من مالي في سبيل الله. وأكون من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجذكم عليها إن خير فخير، وإن شر فشر. لهم لا يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم.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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص كل من في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك فلا ملك غيره وله الثناء الحسن هو, هو على كل شيء قدير لا يعزه شيء هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم أيها الناس فمنكم كافر به ومصيره النار ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجزيكم عليها خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منتا منه وتفضلا ولو شاء لجعلها قبيحة وإليه وحده الرجوع يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلمونه والله عليم بما في الصدور من خير أو شر لا يخفى عليه من ذلك شيء ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فدقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب موجع بلى قد أتاكم ذلك فاعتبروا بما آل إليه أمرهم فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر أبشر يرشدوننا إلى الحق فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم فلم يضر الله شيئا واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا والله غني لا يفتقر إلى عباده محمود في أقواله وأفعاله زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث بلى وربّي لا تبعثن يوم القيامة ثم لا تخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلّقكم أول مرة، فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. فأآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. فآمنوا أَيُّهَا الناس بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بِالْقُرْآنِ الذي أنزلناه على رسولنا والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أَعْمَالِكُمْ شيء وسيجزيكم عليها يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلك التَّغَابُنِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سِيَأَتِهِ وَيُدْخِل هُجْنَاتٍ وَيُدْخِل هُجْنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ اذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها واشجارها الأنهار ماكثين فيها ابدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدنيه فوز والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير هو الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا أولئك أصحاب النار مكثين فيها أبدا وقبح المصير مصيرهم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصابت أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضى بقضائه والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وأطيع الله وأطيع الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ أَعْرَضْتُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ بِهِ رَسُولُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْإِعْرَاضُ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا التَّبْلِيغُ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَقَدْ بَلَّغَكُمْ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله هو المعبود بحق لا معبود بحق غيره وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويتبطونكم فاحذرهم أن يؤثروا فيكم وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فان الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم وأولادكم ارتلاء واختبار لكم فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وعلى الانشغال بالمال وهذا الجزاء العظيم هو الجنة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فاتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم الى طاعته سبيلا واسمعوا واطيعوا الله ورسوله وابذلوا اموالكم التي رزقكم الله اياها في وجوه الخير ومن يقه الله حرص نفسه فاولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبدلوا من أموالكم في سبيله يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويتجاوز لكم عن ذنوبكم والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير حليم لا يعاجل بالعقوبة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله سبحانه عالم ما غاب وعالم ما حضر لا يخفى عليه من ذلك شيء العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره